كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم واخر بل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 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أجوه يومئذ ناظرة أجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق فت الساق بالساق إلى ربك يومئذ للمساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن ضفة من ملينا ثم كان علقتا فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والنثى أليس ذلك بقادر علام